شكرا يا مصر فقراسي يا أمو النس كميلك شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي رب العباد يا أمو البلال يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك يا رب العباد يا أمو البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت ورسي ام منسكميله تسلمي شكرا يا مصر من قلبي